بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد